إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بوسرت علمت نفس ما قدمت وأخرت كان ربك بربك الكريم، الذي خلقك فسوىك فعدلك في أي صورة ما شاء ربك بل كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لعافضين. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الزين وما هم عنها بغائبين